وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها نم قبوظه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أت من أمانته وليتق الله رب ولا تفس الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِن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 الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين احد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 مولانا فانصرنا على القوم الكافرين